بسم الله الرحمن الرحيم آميم والكتاب المبين إننا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه فيهم الكتاب الذي علي حكيم أفناذ ربانكم زجر الصفحان أن كنتم قوم مصيفين وكم أرسلنا من نبيين في الأرض وما يأتي من نبي إلا كانوا من كان يستعدون فآلك ما عشد منهم باطس ومزعمة الأولين ولإنسان طمان خلق السماوات نظر يقولن خاطر المراجز العليم الذي جعل لكم الأرض ماذا وجعل لكم فيها السفر لحلكم تعتدون والذين أدرم السماء ماء فبقدر فعنشرنا من ملة ميتا لذلك وَالَّذِي خَلَقَ رجع لَكُمُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وذعبوا الشهادهم من عظم الرحمن مثلاً واللواج مصفد لمنكظين أو من دون الشنف إلا حليلية وفي غير مبين واجعلوا الملالك الذين يرون عباده الرحمن إناساً أشهدوا خلقهم سترتم الشهادتهم ويسألون وقالوا الرحمن ما بينهم ما لهم ذلك الحلم أم آتيهم كتابا من قبيفا من مستمسقون بل قالوا إن وجنا أبانا على أمة وإن على آسار مقتلون وكذلك ما أرسلناه قبلك في قرية من لقع مضرف وإن وجنا على, أمة وإن على ونرجعتكم بها لما وجدتم عليها ماءكم قالوا إنما أرسلتم لي كافرون فانتقوناهم فنغيبانا أقول المكذبين وإذ قال إبراهم لبي يقوم إني إبراهم مما تعبوا وإن الذي فضلوا من فإلم السعادين وجعنا كلمة ما قلن بل متعت هؤلاء حتى جاءهم الحق رسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا والنبي كافر وقالوا لولا نزل هذا القرآن العول من قيدة عظيم أو يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ورقدرني تخذ بعض بعض سخية ورحمة ربك خير مننا يجمعون فأيكم الناس أمة واحدة لجعلها لمن يرفروا من الرحمن لبيوت السوق فمن فضة ومعائل جعلها يظهرون ولبيوت أبواب وسرورا عليها يتجون وزخوفا وإن كل ذلك لما متاعوا لحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين ومن يعش ذكر الرحمن قيله شيطان وَإِنَّ لا يصدونه من السمين ويخسره أنه مهتدر حتى هو إذا جاءنا قال يا لتبير عليكم وذا مشرقين فبيس القرير ولن ينفعكم اليوم إذ لم تأنكم العذاب المشتركون أفأنت تسمع كان أو نري أنك الذي وعدناهم فإن عليهم مختذلون فاستمسك بالذي وحي لك فإن على الصراط المستقيم وإن لولا قروننا وقرون وسوف تسألون وسأل من قبل كمن وصولنا أجعلنا من دون رحمن آلية وبيون ولقد أرسلنا موسى بعياتنا أفران وملئين فقرأي رسول ربنا عالمين فلما أجعلهم بعياتنا يدعوا من أي وما نريهم من آيات الله أكبر من أختها وأخذناهم من عذاب لعلهم يرجعون وقالوا إليه والسعر دولنا ربك بمعادة عندك إنها لم فلما كشفنا عنهم عذاب إذا هم ينقصون وناتغفرون في قوم قرياكم سليم من سليمكم مصر وعذا نارطين من تعدين فلا يتنصرهم أم أنا خير من هذا الذي هم مهين وأكاد فَلَوْلَا انْظُرْ إِلَى سُورَةِ الزَّخَرِ قَالَ مَا وَرِثْتُمْ مُخْتَارِينَ فَاسْتَهْزَأُوا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا قَوْمًا فَسَبًا فَلَمَّا أَصْبَحَ تَظَنَّوا فَأَرْهَقْنَا وَجْهَ شَمْعِينٍ وَجَعَلْنَا سَرَابًا مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَمَّا زَالَ ابْنُ مَرْيَمَ وَتَزَلَّقُوا مِنْهُ إنه إلا عبد المؤمن عمار وجعلناهم مساء لابن إسرائي ولو نشاء لجعلنا منهم ملايكة من في العرض يخلفهم وإنه لا علم للسعاد إن فلا تمترن من هذه صراط مستقيم ولا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ لقوم دون مبين وما جاء عيسى بالوحيات قاقد لكم الحكمة وما يبين لكم ما ضلوا لي تختلفون فيما تقول الله طيعون إنا الله رب وربكم فأبنوا على صراط مستقيم فأختنفنا حزب من بينهم من أو من هل ينظرون إن الساعة لا خن يومئذ بعضون لبعض نعدون للمتقين لا يبعدنا خوفا عليكم اليوم لا أنتم تحذرون الذين أول بيتنا وكانوا مسلمين وارجوا الجنة أنتم مزوجكم تحذرون وطاف عليهم الصحاف من زهر مكواه وفيها ما تشتئي الأنفس ولا تزلق الأعين وأنتم فيها خالدون. وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الْقَرْيَةِ إِذْ أَهْلَكَهَا الطُّوفَانُ وَإِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ فَرَدُّوا ۖ قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهَٰذَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۖ قَالُوا يَا قَوْمَنَا لَا تَكُن مَّثَلَ الَّذِينَ كَانُوا فِيهَا ۖ إِذْ جَاءَهَا الطُّوفَانُ وَهُمْ فِيهَا ۖ إِنَّ أميحسوونا إن لا نسمع ونسمع من أجمع براء الرسول إلى الذين يكتبون ولإن كان البحماء ورد فأنووا معابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون فدارهم يخوضون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماوات إلىه وفي الأرض إلىه والحكيم العليم وتعالك الذين هم لق السموات والأرض وعنده علم الساعة وليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون دون الشفاعة إلا من شهد بالعقل يعلمون وليس ألتم من خلقهم لا يقولون الله فأنا يفكون وقيل يا ربنا ولا يقوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون